يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في رلمات ثلاث ذَلِكُمُ الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون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 قل إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم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 أَفَمَن حُطَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقَدِّمُ مَن فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّدَنِيَّةٌ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْطَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم من ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضللَ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَدْعِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم متوى للكافرين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 أليس الله بعزيز بانتقار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم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 أَمُتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلِلَ اللَّهُمَّ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ أَأَتَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَأَتَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لاختدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا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 نزل إليكم من ربكم من قبل أياتكم العذاب من قبل أن العذاب بغتته وأنتم لا تشعرون. أَتَقُولُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أن اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حِيلَةً تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أن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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم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 إذا جاءواها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلاما عليكم وَقَالَ لهم خزنتها سلاما عليكم قبتم فادخلوها خالدين